مصاحبي وسلم وبعد احب بلغ المؤلف الى باب صلاه الجمعه فقال رحمه الله كل من لزمته المكتوبه لزمته الجمعه خلاص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ندي الى من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله ولحديث لانتهين اقوام اقوال عن وديهم الجمعات أو لا اهتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين هذا تحذير شديد وعيد من النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم والآمر استلزم رجوب إذا نولى للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله قال لن تهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغفلين والعزب الله والحزب المسلم قال بل يذكر شو قال إذا كان مستوطنا ببناء يعني لا تجب الجمعة إلا على من كان مستوطن المدينة قرية مثل هذه الأشياء فأهل الخيام والخشب وهذه الأشياء و لا تنتقلون من موضع لاخر طبعا للراعي وهذه الاشياء لا تجب عليهم لان النبي صلى لم يامر القبائل قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر والخيام حول المدينه باقامه الجمعه وكذلك لا تجب الجمعه على من اقام بمك بمكان المده للعمل كمعسكرات الجيوش التي تكون خارج البلد وكحراس الحدود وكالذين يعملون في استخراج المعادن في الصحاري والمناجم البعيده عن البلد وكالذين يعملون في البحر لمده طويلة ونحوهم لأنهم غير مستوطني ومن كان مسافرا إلى بلاد الكفار وأقام المسلمون الموجودون في هذه البلاد صلاة الجمعة وجب عليه أداء هنعهم ما كتبنا للأخوة السافرون فلا يؤدي طبعا تجب كذلك على من كان يعمل في عمل لا يأخذ إجازة وقت الأحد يوم الأحد ولا يأخذون الجمعة يستأذن أو يعتذر أو يغيب في ذلك اليوم فصلاة الجمعة أهم ولا تجب الجمعة إلا على من كان بينه وبينها فارصخ فما دون ذلك أي بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة فرصخ ثم دون ذلك والفرصخ ثلاثة أميال تقربة الخمسة كيل لأن هذه المسافة التي يسمع فيها صوت المؤذن غالبا فمن كان ليس بينه وبين مسجد الجمعة سوى هذه المسافة او أقل من أون قالوا يجب عليه أن يذهب وأن يؤديها لما روى أبو رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعماء فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته فرخص له فلما ولد فقال هل تسمعون نداء الصلاه قال نعم قال فاجب سن ده مسلم عام في الصلاه تدخل فيه الجمعه وصوت المؤذن الذي تجب على من سمعه اجابته وما كان بدون مكبر الصوت اما الاماكن التي لا يسمع فيها صوت المؤذن الا بمكبر الصوت فما لا تجب على كل على من كان بها الحضور لصلاه الجمعه الجماعه والجمعه قال الا المراه والعبد والمسافر عن المراه والعبد والمسافر لا تجب عليهم الجمعه احدث طرق ابن شهاب مرفوعا الجمعه حق وواجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه عبد مملوك أو امراه أو صبي او مريض عبد مملوك او امراه أو صبي او مريض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفار قال والمعذور بمرض أو مطر أو خوف يعني لا تجب الجمعة على هؤلاء معذور بمرض أو مطر أو خوف الحديث طارق الصابر ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشار أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم كان الناس استنكروا ذلك فقال ابن عباس قد فعل ذلك من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرت أن, أخ أن أخرجكم فتمشوا في الطين والمطر تمشوا في الطين والمضعس الصحي وين حضروها اجزائتهم يعني امكن كان هؤلاء معبورين وثم تجشموا المشارق والمتاعب وحضروها اجزائتهم يعني العبد والمراه والمسافر انه يسقط عنهم فرض الظهر لان اسقاط الجمعه عنهم تخفيف عليهم او لم تنعقد بهم يعني إذا حضر العبد والمسافر والمراه الجمعه لم تنعقد بهم اي انهم لا يحسبون من العدد الذي يشترط لصحه الجمعه لان الجمعه لا تجب عليهم لانها تصح منهم تبعا لغيرهم إلا المعذور بمرض او مطر أو خوف الا المعذور بمرض او مطر او خوف فانه اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لان سقوطها عنه لاجل دفع المشقه عنه فاذا حضرها زالت المشقه فوجبت عليه وانعقدت به ومثلهم السجين فاذا وقته الجمعه في السجن أو في غيره واستطاع ادائها معهم يجب عليه ذلك ومن من يعذر بترك الجمعة والجماعة أيضا كل من له عمل يمنعه من حضورهما ولو تركه لحصل ضرر كبير عليه أو على غيره من الأشخاص أو الأموال المحترمة كبعض الأطداء وقت مناواباتهم وبعض رجال الحسبة والأمن والحراس إلى غير ذلك ومن شرط صحاتها أن تفعل في وقتها قال ومن شرط صحاتها فعلها في وقتها وهذا من الإجماع ووقت الجمعة وقت الظهر ويبدأ بزوال الشمس وينتهي بمصير الظل لكل شيء مثله لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إلى تميل الشمس ثانيا ان تكون في قرية فلا تصح في بادية او صحراء بعيدا عن القرى والمدن لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر أو الخيام حول المدينة بإقامة الجمعة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن يحضرها من المستوطنين بها يعني أن يحضرها أربعون من أهل وجوبها أي من الذين تجب عليهم الجمعة لقول كعب بن مالك رجل الله عنه اول من صلى بنا الجمعة في نطيع الخضمات وموضع بنواحي المدينة أسعى لقم زرارة قالوا كنا أربعين فقالوا يشترط لأن تصح الجمعة أن يحضر لها أربعون وذهب بعض أهل العلم لأن الجمعة تصح وتجب إذا حضرها ثلاثة أحدهم الإمام هذا فريق قال لأن الجمعة شرط لصحة الجمعة بالإجمع وأقل الجمعة ثلاثة والحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ويرجح هذا فريق كبير من أهل العلمي بل هو قول الجمهور وأن يتقدمها خطبتان خطبة الجمعة تكون خطبتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على خطبتي الجمعة هذا هو الشرط الرابع ويجب أن يكون في كل خطبة حمد لله تعالى الحديث كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أبطر وهذا الحديث فيه إشكاليات ويجب أن تشتمل كل خطبة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد وتعليل الغريب يعني كما كل الشيخ ابن وثيمين عليه رحمة الله وليس بصحيح وما أكثر, أكثر العبادات التي لا تفتكر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفتكر إلى ذكر الله قال ويجب كذلك أن تشتمل كل خطبة على كراءة آية لما روى مسلم عن جيابر بن ساموراه رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأوا القرآن ويذكروا الناس وذا وعض العلم هذه الأمور الثلاثة السواق لا تجب في خطبة الجمعة وإنما هي الأمور المستحبة فيها لعدم الدليل على الصحة على الوجوب ويجب أن تشتمل كذلك كل خطبة على الموعظة حديث جابر بن سامرة لأن المقصود من مشروعات الخطبة أن تشتمل على موعفها مركقة للقلوب ومفيدة للحاضرين والصحيح أنه يجوز القاء الخطبة بغير العربية تكون باللغة القوم الذين يخطب فيهم لأن المقصود من الخطبة وعطوا الناس وتذكيرهم وإفادتهم في أمور دينهم ولا يكون ذلك إلا إذا كانت بلغتهم ويستحبوا أن يخطب على منبر لأن الإسلام كانوا يفعل ذلك كما الصحيحين إذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم لما ثبت على الإسلام أنه كان يفعل ذلك ثم يجلس إلى فراغ الأذاء لما رأى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبفكرهم عمر رضي الله عنهما فلما كان عطمان رضي الله عنه وكثر الناس ذا زاد الثالث على الزوراء يعني. ثم يقول يقوم الإمام فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية وهذا كله ورد في الصحيحين عن ابن عمر قال كان رسول الله ما قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن ثم تقام الصلاه فينزل فيصلي بهم ركعتين اللي فعله صلى الله عليه وسلم هذا امر مجمع عليه يجهر فيهما بالقراءه عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف مشمع عليه بين المسلمين هذا امر الله والخلف فيه الخلف عن السلف نقلا متواترا صار امرا ظاهرا مستمرا من عصر الرسول الى عصرنا واجمع المسلمون عليه فمن ادرك معه منها ركعه اتمها جمعه يعني اذا ادرك من صلاه الجمعه من الركعتين ركعه يتمها جمعه للحديث من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه والا اتمها ظهرا اي ان لم يدرك ركعه من الجمعه وانما ادرك منها اقل من ركعه فانه يصليها ظهرا بل يصلي اربع ركعات لمفهوم الحديث السابق وكذلك ان خرج الوقت أو نقص العدد عن العدد المشترط لصلاه الجمعه من يعني قد صلى ركعه اتموها جمعه على علما اذا ادرك المسبوق ركعه تمن الجمعه والا اتموها ظهرا أي ان نقص العدد المشروط لصلاه الجمعه وخرج الوقت قبل أن يصلي ركعه من الجمعه فانهم يضمون صلاتهم ظهرا فان يصلوا اربع ركعات قال ولا يجوز أن يصلي في المصر اكثر في المصر يعني في مصر واحد اكثر من جمعه لان النبي صلى الله لم يقم الا جمعه واحده طبعا بعد بعض من قال بان الجمعه تصلى الا في مكان واحد من مصر بان الناس لم يختلفوا ان الجمعه لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعطل تعطيل الناس الصلاه في مساجدهم يوم الجمعه على في مسجد واحد ابين البيان بان الجمعه خلاف سائر الصلوات وان الجمعه تصلى في مكان واحد وقال في الشرح الكبير واما ما عدم الحاجه فلا يجوز اكثر من واحده حصل الغنى اثنتين لم تجوز الثالثه وكذلك مذاهب كثرت الناس الآن فيحتاجون هذا حاجة يحتاجون لمسجد اثنين وثلاثة ولا كثين مسجد واحد إلا أن ترغب الحاجة إلى أكثر منها هذا هو فيجوز أن يصلي في المدينة الوحدة في مسجدين أو أكثر بخضر ما يحتاجون إليه لأنها تنفعل في الأمصار العظيمة فأكثر من وضع منها من غير نكير كان يجمعا سكوتين من أهل الإن ويستحبوا لمن أتى الجمعة أن يغتسلها تأمب بالاستحباب لما روى البخاري عن سلمان قال قال, قال أن يسلم لا يغتسلوا ويتطهر ما استطاع من طهره ويتهن من دهنه العطر أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصد إذا تكلم الإمام إلا وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى جمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر وكذلك العمر إلى العمر ويلبس ثوبين نظيفين أي استحب أن يلبس لصلاة الجمعة احسن سيابين يعني إزار النقمص النظيفين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في كلام يعني ما على أحدكم لو اشترى ثوبين يوم الجمعة غير ثوب مهنته وثبت عن أبي هريرة وإبي سعيد أنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إذا كائن كان عنده ولبس من أحسان ثيابي ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم رقع ما شاء الله أن يرقع ثم عنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها هذا أمر مجمع علينا واستعبوا ان يتطيب للجمعة لحديث سلمان وحديث أبي هريرة وابسعيد السابقين واستحبوا ان يبكر اليها الإمهار البخري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من اغتسل أيوم الجمعة ومن راح في السعة الأولى weil اهرباء بددة ومن راح في السعة الثانية فكأنها اهرباء بكرة ومن راح في السعة الثالثة فكأنها اتبى كSen ban ومن راح في السعة الرابع فكأنها اهرباء PD ومن راح في السع نزل الح viktigt فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر فإذا جاء والإمام يغطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يجز فيهما لما في الصحيحين من حديث جابر رجى الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يغطب فقال صليت قال لا قال كن فركا ركعتين وتجوز فيهما يعني ركعتين خفيفتين ولا يجوز الكلام والإمام يغطب صحيحي صحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبة أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت إلا الإمام فيجوز للإمام أثناء خطبة الجمعة أن يكلم بعض المأمومين إذا كان في تكلمه له مصلحة وثبت تحديث جابر أو من كلمه فيجوز لمن كلمه الإمام أن يجيب الإمام وكذلك يجوز لأحد المأمومين أن يكلم الإمام إذا كان هناك مصلحة تقتل تكلمه لما في صحيحين عن حديث أنس, أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة يعني جد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قم عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل عيال فضع الله لنا فرفع يديه ومنارف السماء قزع فالذي نفسه بيده ما وضعه حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منذره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم وفذلك يستثنى من ذلك مسؤول الأمن تنظيم. الناس في المسجل الكبيرة والمسجل الحاجة كما يستسنع من هذا أيضا من يقوم بتسجيل خطبة الإمام في يرخص له أن يقوم بمتابعة التسجيل وقت الخطبة وإصلاح ما يحتاجه إليه في ذلك لأن التسجيل يحصل بدون كلام من المسجل ولا تشويش ولأن الحاجة تلعى لذلك في مصلحة ثم بدأتكلم عن صلاة العدين قال العداني في الإسلامي شكر وفرح بإتمام نعمة نعم اللي تبرك تعالى الحج وإتمام الصيام ومثل هذه الأشياء والنبي صلى وسلم لما دخل المدينة ذكر بأنه واجرهم يفرحون في يومين فطالة قد أبدلنا الله عز وجل خيراً منهما ولا يجوز طبعاً الاحتفال بعاد المشركين ولا بالأعياد المفتدعة وهذا أمر يعني فصلنا فيه الكلام قبل ذلك تفصيلاً كبيرا لأن فيه تشبهون بالكفار طيب صلاة العيد هل هي فرض عين ولا فرض كفاية ولا مستحبة؟ هي فرض على الكفاية في المدهب هي فرض على الكفاية العادل الفطر وعادل أضحى لأنهم من شعار الإسلام الظاهر أو شعار الإسلام الظاهرة فرض كالأذان يعني فرض كفاء وليس فرض عيد يعني إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم والدليل على الشرط الأربعين وقامت صلاة العيد الكاس على الجمعة ودهر بعضها للعلم لأن العيد تجب إذا حضرها ثلاثة من أهل المصر وهو قول الجمهور ولذلك الحفز بن رجب يقول لا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين وأنما الخلاف في صحة فعله فعلها منهم والأكثرون على صحته وجوازه ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزواج لما روى زيل بن خمير عن عبد الله بن بص رضي الله عنه قال إن كنا قد فرغنا الساعة يعني قد صلوا صلاة العيد وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة الضحاء والسنة فعلها في الصحراء الأماكن الكبيرة لما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلة فأول شيء يبدأ به الصلاة تفعل في الصلاة وتعجيل الأضحى وتأخذ الفطر هذا من السنة أنك تعجل الأضحى وتؤخر الفطر وذلك ليتسع الوقت في الفطر لاخراج صدقة الفطر وليبادر الناس في الأضحى إلى ذبح أضغحيهم بعد صلاة الإماء ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة أي يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر لما غوى البخاري عن أنس قال كان رصاصا لما لا يأخذوا يوم الفطر حتى يأكلها كمراء ويسن أن يغتسل ويتنظف وتطيب هذا كله استحبله المجامع الكبيرة سمى صلاة العيد، صلاة الاستثقاء، صلاة الكثوف، وهكذا فثبت عن علينا أنه قال الغصف يوم الأضحى و يوم الفطر هذا السنة صحيح ولما ثبت عن ابن عمر رجل العنم أنه كان يغتسل و تطيب يوم العيد هذا كله ثبت عن صحابة النبي السلام و العناكرة فيه فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام في صلى بهم ركعتين إماراء البخاري ومسلمون عن ابن عباس رجلانهما أن يصل لما صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما مشارة بلا أذان ولا إقامة وفي مسلم من حديث صمورة بن جندب قال صليت مع رسول الله سلم العدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا اقامه وهذا أمر مجمع عليه يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرار ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرار وتسمى هذه التكبيرات التكبيرات الزوال وتكون قبل كراءة الفتحة في الركعتين في قول عامة أهل العلمي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر تنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك يرفع يديه في التكبيرات ومثل هذا لا يفعله من قبيل الرأي ويحمد الله ويصلى الله عليه بين كل تكبيرتين لثبوت ذلك عن ابن مسعود ثبت بسند حسن عن ابن مسعود انه يا احمد الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم وصورة الفاتحه وصوره الامر مش معلي في مسلم من حديث النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد يسبح اسم ربك الاعلى وبه أتاك حديث الغاشيه ولما رواه مسلم أيضا عن ابي واقد الليفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بقافي والقرآن بقاف والقران المجيد قاف والقران المجيد وبقتربت الساعه وانشق القمر قال يجهروا فيهما بالقراءه لمجمع عليه فإذا سلم خطط فيهم خطبتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وقد حكى بعض العلماء إجمع أهل العلم على مشروعيتهما ومشروعات تقدم الصلاة على الخطبة والأقرب أن خطبة العديو استحب أن تفتحها بحمد الله تعالى كبقية الخطب يعني أما ما روي عن الافتتاح بالتكبير فهذا لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان فطرا حثهم يعني حثوم في الخطبة على الصدقة وبين لهم حكم الصدقة يعني زكاة الفطر هو أمر الناس بالإسراعي لإخراجها وتكلم عن أحكامها وما شاب وإن كان أضحى بينا لهم في خطبة حكم الأضحية لأنه ثبت عليه السلام بي بينا في خطبة الأرحى كثيرا من أحكام الأضحية والصحيحية والتجبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة يعني ليست واجبة يعني اذا ترغى لا يسجد للسهوة لا يأتي بها ولا لا ترتقب الصلاه بتركها والخطبه ثاني سنه فلا يجب على المامومين حضور فلا على المامومين حضورهما ولا استماعهما لا يجب يصلي فقط وان صرف انصراف وان اراد ان يجلس امر مستحب يزال له فيه في الاجر لمروي رو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله فلما اقرا الصلاه قال انما قال انما نخطب فمن احب ان يجلس الخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب وذهب بعض اهل العلم الى وجوب خطبه العيد لان حضورهما واستماعهما فرض كفايه لان النبي صلى على ذلك ولا الا تنصرف جموع المسلمين بلا وتذكير كانه واجب كالصلاه يعني, يعني من حضر فليفعل فلي وهذا ليس يعني ليس هو الاقرب لكننا سوف نحب ان يجلس الخطب في يجلس ومن احب ان يذهب فليذهب ما بحيث كان في كلام قال ولا يتنفل قبل صلاه العيد ولا بعدها في موضعها صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى ما صلى الركاتين لم يصلى قبلهما ولم يصلى بعدهما. يصل يصل بعدهما وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يكره لغير الإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد او في غيره إذا لم يكن الوقت وقت نه عن الصلاة لعنى من نهي عن ذلك وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد وفي غيره ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها لأنه قضاء لها فيقضيها على صفتها كسائر الصلاة ومن فتته فلا قضاء عليه أي لاجب عليه قضاؤها غير واجب أصلا على شخص بعين لعنى فرض على الكفاية إذا أحب صلاة تطوعا إذا أحب يعني إذا فتته أحب صلاة تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فتته العيد فليصلى أربعا وإن شاء من فتته صلاة العيد صلاة على صفتها لما ثبت عن أنس أنه إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة وكان منزله بالطف شمع أهله وولده وموليه ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن ينصلي بهم قال يكبر بهم تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة ويضرنا الصفات وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع قضاء صلاة العيد على صفتها لعدم ثوث ذلك في السنة وما على الناس إنما هو صلاة عيد في وقتها الله. واستحبوا التكبير في ليلة العيدين هذا هو التكبير المطلق والذي لم يقيد بوقت فاستحب التكبير في جميع الأوقات من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة عيد الفطر بقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم واستحبوا هذا التكبير أيضا ليلة عيد الأضحى ذهبوا أعضاء للعلم لأنه استحب في أيام عشر الحجة كاملة وفي أيام التشريط بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات والقول عن أيام التشريق ويذكر الله في أيام معلودات ويكبر في الأرحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر ومعرف إلى العصر من آخر أيام التشريق ويصم التكبر المقادر الذي يكون بعد الصلاة وثبت عن فريق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإشرع للمنفرد وإشرع جماعة وإشرع للأفراد وللمرأة وللمسافر لعموم الأدلة في ذلك ويشرع التكبير المقيد في حق جميع المصليين إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريك لأنه قبل هذا الوقت منشغل بالتربية وذهب بعض أهل العلم لأن المحرم يشرع له من حين إحرامه الجمع بين التكبير والتلبية في دوبر الصلاة المكتوبة في غيره من الأوقات العموم للآيات السابقة ولما تبت عن ابن مسعود لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل وعند أحمد بسند حسن وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قالوا هذه الصفة لأنه ثبت عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا سبت عن بعض الصحابة فلا إشكل فيه طبعاً غالب التكبرات الوردة أصلاً وردت عن بعض السلف فلا يشدد على الناس في ذلك الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبير ومالحمد لله كثير من الله بكرة مؤصيراً لا إله إلا الله ولا نعبدو إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى آخر ما يذكر من هذه التكبيرات التي يعني اختلف الناس فيها كثيرا فلا يشدد على الناس في صيغه واحده فثبت ذلك عند بعض الصحابه يعني ثبت عند ابن مسعود هذه الصيغه الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر الله الحمد او الله اكبر الله اكبر لا الله الله اكبر الله اكبر الله الحمد فهذا التكبير يشرع ان يؤديه المسلم فردا مستحب رفع الصوت به بحيث يسمع الاخر يسمع الاخرين طب طب كبر شخص في مكبر الصوت يوم العيد حرج لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير لكن لا يشرع لغيره متابعته في هذا التكبير ولا التكبير مع لأن ذلك لم يرد في السنة ولا عن الصحابة لا يتشدد بعضهم يتشدد كلهم من البدعة المحرمة ولا يرى أنه بدعة لأنه داخل تحت الأصل العام و... يعني في التكبير المقيد ومسألة أن... أن فعله يعني في صوت واحد بدعة وكذلك من الأمور الغريبة التي يكون ببداعاتها بعض الناس ومسألة لا أرى بدعياتها والله تعالى أعلم يعني احتفظ هذا القدر يا إخوة هذه الليلة كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>